التي لم يعمل بها أ ح د ا من المسلمين إ ل ا من رحم الله إ ل ا من رحم ربي تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق م ر ئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إ ل ا ووصيته م ك ت و ب ة عند ا ل و ص ي ة مكتوب ة ل أ ن ك يا عبد الله لا تدري متى يفجاك الموت قد يكون عليك بعض الديون أ و بعض ا ل أ ش ي ا ء ولكن يعني المفروض أ ي ه ا ا ل ح ب ه ان تكون هذه ا ل و ص ي ة في كل بيت ومن أ ر ا د أ ن ي أ خ ذ هذه ا ل و ص ي ة يصورها فان شاء الله موجوده بامر ن عزم يقول هذا الرجل هذا ما أ و ص ى به أ ن ا العبد الفقير إ ل ى الله عز وجل تكتب اسم ه أ و ل ا ً أ ن ن ي أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا ً رسول الله و أ ن محمدا ً عبده ورسوله و أ ش ه د أ ن ا ل س ا ع ة آ ت ي ة لا ريب فيه و أ ن الله يبعث من في القبور هذا او ل ب ن د في الوصيه الرجل يشهد ان لا اله ا ل ل ل ه من النهار ذا ما, ما, ما, ما, ما. الا التقي, التقي النقي الذي يكتب, يكتب هذه ا ل و ص ي ة يكتب أ ش ه د ا ل ل ي اله الا الله, الله. هذا, هذا الذي يقول أ ش ه د ا ل ل ي اله الا ا ل ل و أ ن محمدا عبده ورسوله و أ ن ا ل س ا ع ة ا ت ي ة لا ريب فيها و أ ن الله يبعث من في القبور هذا سا الرجل يقصر في ش ي ء من الطعام لا يمكن. لا يمكن الذي لا يصلي, الذي لا يصلي والذي يعني, يعني, يعني, يعني, يعني, يعني يجلس أ م ا م المسلسلات و أ م ا م المحرمات يكتب هذا الوصيل, الوصيل. مش ممكن أ ص ل ا يفكر في هذا ا ل أ م ر ولا حول ولا قوه إ ل ا بالله الثاني ايها ا ل ا ح ب ة في الله هذا الرجل عند موته يوصي أ و ل ا د ه و يقول أ و ص ي من تركت من أ ه ل ي أ ن يتقوا الله عز و جل و يصلحوا ذات بينهم ويطيع الله ورسوله ان كانوا مؤمنين و أ و ص ي ه م بما وصى به نبي الله ابراهيم ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن ايش الا وانتم مسلمون كذلك يقول لهم و أ و ص ي ه م بحسن الظن بالله عز وجل وان يذكروني إ ن استطاعوا بذلك عند موت خلاص إن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا نزل ب س ك ر ة الموت المفروض يحسن الظن برب. المفروض يحسن بربه يعني يحدثه برجاء ر ح م ة الله عز وجل أ م ا ا ل إ ن س ا ن ا ل آ ن في الدنيا والمؤمن في الدنيا بين الرجاء والخوف بين الرجاء والخوف وإيش؟ ما يكون ش على طول يقول د دا ا ل د ح ن الله ا غفور رحيم ونخش ا ل ج ن ة هو لا يصلي ولا حول ق ت ل ب له و مقصر في ا ل ص ل و ا ة ومقصر في أ د ا ء الحقوق وقاطع للرحم و آ ك ل للربا ولعيوب الله وهذه ا ل أ ش ي ا ء يقول لك يا عم الشيخ الله غفور رحيم يعني بعض الناس يستهزء ويقول لك يعني يعني وصل ا ل ا س ت ه ز ا ء حتى بالموقف بين ا د ل الله عز وجل بعضهم يقول يعني عم ش ل ط ي ن و ج ل م ي ن ويقول لك ما تعملش كده ثاني هذا استهزاء ونحوله قتل بالله والذي يقول هذا الكلام على خطر عظيم فليحضر هذا الرجل و أ م ث ا ل ه من هذا الكلام الخطير الذي قد يخرجه من د ا ئ ر ة ا ل إ س ل ا م بالكليه فهذا الرجل و أ و ص ي ه م بحسن الظن بالله تعالى أ ن ي ذ ك ر و ن إ ن استطاعوا بذلك عند موتي لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ب ث ل ا ث ة أ ي ا م يقول لا يموتن احدكم إ ل ا وهو يحسن الظن بالله احسن ظن بالله ان ربنا يغفر لك يرحمك انت من اهل ا ل ص ل ا ة انت من اهل الصدقات انت من اهل ا ل ز ك ا ة انت يعني من اهل الخير انت من من من يحافظ على ص ل ا ة الفجر انت من اهل ا ل س ن ة هذه الاشياء عند الموت احسن ظنك بالله عز وجل الله سيغفر لك جيش واحد زي ما ق ل ن ا اخواني لا يصلي اصلا و مقصر و يقول لك و الله ربنا يغفر لي أ ص ل ا ً العملاء تدقق ا ل م ع ا ر إ ل ى الوراء عند س ك ر ة وعند الموت و عندما يعاين ا ل ح ق ي ق ة ا ل م ر ة التي يغفل عنها الكثير نعلمها و نغفل عنها أ و نتغافل عنها و لا حول القت إ ل ا بالله ا ل ع ي ا ض ي كذلك يقول, في الله يقول هذا الرجل و أ و ص ي من حضر موتي ب أ ن يلقنني ا ل ش ه ا د ة ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله ويكون ذلك برفق ش يقول ا عنده يوفوا ل لا إله إ ل اله ا ل ي الا ن ق و ل ل إله إ ل الله ا لا برفق يا اخوان <تصفيق> الذي يموت يعني بيذكر السكرات الموت خطير جدا أ ش د من الضرب بالسيوف والطبخ في القدور والقرض بالمقاريد والحورقه والعارض العليا فعندما يعني تجد رجلا ً قد ظهرت عليه علامات الموت وللموت علامات فنذكر الميت نقول بجواره ب ص ي غ ة التعريض أ و ا ل أ م ر إ ذ ا كان يعني الرجل في اللحظات ا ل أ خ ي ر ة نذكره ونقول لا إ ل ه إ ل ا الله يا فلان قل لا إ ل ه إ ل ا الله بعض الناس ب ي ز ع ا ل ل ا اله الا الله الوالد يعني حفظه الله زار مريضا ً قد مات رحمه الله و غفر الله له نسال ان يغفر له فيقول له وقد راى على وجهه, على وجهه انه يعني في اللحظات الاخيره, في الأخيرة. يا, فلان يا فلان قل لا إ ل ه إ ل ا الله. الله تعرف قولوا يا شيخ. شيخ روح يا شيخ الدنيا تفاول علينا يا شيخ راجل لسه يعيش ولسه اعوذ بالله تقول لا اله الا الله هي لا اله الله. الله. الا الله لا تقال بس على لو قلتها تموت تقول هومولد تخش الجن انا لله وانا اليه ر ج ع و ه يعني بعضهم قيل له قل لا اله الا الله قال هو كافر برب هذه ا ل ك ل م ة كافر بلا إ ل ه الا الله وبعضهم يقال ل ا عند الموت قل لا إ ل ه الا الله يعني و ا ل ع ا ذ بالله يسب الدين وبعضهم يغني وبعضهم يحسب وبعضهم يقول القطعه ا ل ف ل ا ن ي ة أ ك ب ر من القطعه ا ل ف ل ا ن ي ة ل أ ن من عاش على شيء ن ا ج مات عليه أ ي ه ا ا ل ح ب ه ف ب الله من عاش على شيء مات عليه أ ن ت ايها العبد الفقير الى الله تبارك وتعالى إ ذ ا واظبت على ط ا ع ة الله عز وجل ستموت عليه ما علمنا عن رجل كان من الصالحين أ و كان ممن يحافظ على هذه ا ل ص ل ا ة ا ل م ب ا ر ك ة مات على سوق على سوق ما ت ع ل ى س و ق خاتمه ما علمنا هذا يعني ولم نر ذلك. ذلك فعلينا, فعلينا بتقوى الله عز وجل التقوى و ا ل س ع ا د ة أ ي ه ا الحبيب, الحبيب أ ن تفوز ب ج ن ة عرضها سمات الله ان تفوز ب ا ل ج ن ة هذه ا ل آ ن وقت الزرع ا ل آ ن ازرع ا ل آ ن ص ل ا ة صيام ص د ق ا ل ق ر آ ن س ن ة ص ل ة رحم أ ع م ا ل خير اماطه اذى عن الطريق ا ل أ ع م ا ل الخير ك ث ي ر ة جدا صيام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 هل يستوي هذا؟, يستوي هذا ومن هو خالد في النار اعوذ بالله معنى ك ل م ة خالد يعني ما فيش خروج خالد في النار أ ب د ا ل أ ب د ي ن وسقوا ا ل ل ح ق و ماء حميما, حميماً ً ماء يغلو اعوذ بالله. بالله فقطع أ م ع امعاء ء ي ن ي مش م قطع ع أ ويموتوا、أمعأهم. خلاص لا كلما نضجت جلودهم, جلودهم بدلناهم يا أ خ ي جلودا ً غيرها ليذوقوا العذاب إ ن الله كان عزيزا حكيما ً كذلك, كذلك هذا الرجل كذلك يوصي أ ه ل ه ويقول اوصيكم بالصبر, بالصبر, بالصبر والرضا بقضاء الله تعالى وقدره والدعاء لي بحسن ا ل خ ا ت م ة فقد روي عن أ م س ل م ة رضي الله تعالى عنها أنها قال ت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا حضرتم المريض أ و الميت فقولوا خيرا ف إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة يؤمنون على ما تقولون اللهم اغفر له رايح فيني يا جملي س ي ب ن ا ورايح فين يا معلم امي, آمي. هو أ ن ت ك د ه مصيب و ا ل آ ن نقول للنساء اتق و الله عز و جل في, في المريض والمي والذي يموت, يموت. لا تسمع إ ل ا صراخ و نويح و تسخط و سخط على أ م ر ا ل عز و جل لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله عز و جل قالت فلما مات أ ب و سلمه أ ت ي ت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إ ن أ ب ا س ل م ة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله و أ ع ق ب ن ي منه عقبى ح س ن ا قالت فقلت, فقلت ذلك ف أ ع ق ب ن ي الله من هو خير منه محمدا صلى الله عليه وسلم كذلك ايها الحبيب يقول هذا الرجل و إ ذ ا فاضت روحي خرجت الروح ن س ا الله ان يحسن لنا ولكم ا ل خ ا ت م ة و أ ن تفيض الروح على لا إ ل ه إ ل ا الله إ ذ ا ف ض ت الروح إ ل ى بارئها فعليكم بتغميض عيني وهذا من ا ل س ن ة و الدعاء لي ب ا ل م غ ف ر ة و أ و ص ي ك م بعدم النياح بعدم النياح علي وعدم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى ا ل ج ا ه ل ي ة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى ا ل ج ا ه ل ي ة الحديث متفق عليه كذلك يقول الرجل و أ و ص ي ك م ب أ ن يغسلني من هو عالم ب س ن ة ا ل غ س و أ ن يكون من أ ه ل التقوى و ا ل إ ي م ا ن شيء واحد يغسل في تغسل السيارات ب ر ض و في تغسل ي أ م و ا ل زي تغسل السيارات موجود وقد ر أ ي ن ا ه وقد دخلت م ر ة على ميت رحمه الله وغفر الله و ل ه ودخلت مع اثنين والله العظيم اخواني تغسل ي ا ل س ي ا ر ة أ ر ح م بتغسل ي هذا الرجل فجلست أ ت ر ف ق معهم و أ ق و ل لهم بهذا ليس صحيح والله العظيم كره الربون أ ن ت م لا تعلمون شيء أ ن ت م لا شيء هو لا يعرف شيء عن ا ل س ن ة أ ص ل ا أ ي و ه ا ح ب ت ه في الله عمرك و شفتوا ميت ب ت ح ط ل ه خبور سمعت عن ميت ب ت ح ط ل ه خبور عمل خبور بطنه عايز يحشره من تحت ب ا ل ع ا ف ي لا ا ح ويعني ل و د الحداد يسدها لقراء يولا الله هذا شغل حبة بقى مصيبة في فهذه بلطجة حاجات ل ل ذلك ولا ه رأيت بلا وعايز غ ر ي ب ة الشر ليست من السنه ورجل ليس عنده علم من السنه يا عم الشيخ بتقل لا حول ولا قوه الا ب ا ل ل و أ و ص ي ه حتى يفوز ب ا ل أ ج ر العظيم أ ن يستر علي ولا يحدث عني بما قد يرى من أ ك ر و ه بعض الناس عنده أ ش ي ا ء عمليات مثلا برص أ ش ي ا ء لا يريد أن يعني يراها احد أ و لا يحدث أ ح د ع ن ه فالواجب على الذي يغسل الميت أ ن يستر, يستر على الميت واسمعوا ما للمغسل ا من أ ج ر عند الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أ ر ب ع ي ن م ر ة وفي ر و ا ي ة أ ر ب ع ي ن ك ب ي ر ومن أ ل ب س ه الكفن أ ل ب س ه الله من استندس واستبرق الجن ة ي الحديث الثاني صاحب الشيخ قال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته ف ض ل عظيم ل د ت ه و ل ت ه و ل د ل ل ه يعني فضل عظيم جدا, عظيم جداً عظيم. وبعض الناس معندهمش ا خ ب ر ة في الحوادث ولا ش ا ء ويخطاون, ويخطأون أ خ ط ا ء ف ا د ح ة في الغصن دخلت م ر ة على شاب من الشباب قد أ ص ي ب في حادث وقد مات, مات مثلا يغفر له هذا الشاب من بيان وقال ه سنتين أ و ثلاثه دخلت المستشفى ما صار ن ه كله ا بر وقف ماحدش عارف يعمل ه ا ي ه و الانسان اذا عجز خلاص, خلاص, خلاص ف ي ناس, ناس, ناس بس معندوش ا خبره قالوا و الله المصارين ب ر ا نعمل ايه يا شيخ لبست جوانتي ودخلت مصارين بكل س ه و ل ة وطبعا الاماكن اللي مفهاش ا ا ص ا ب ة تغسل والاماكن اللي فيها اصابه تيمم فقط وخلاص ما تجيش بقى واحد محروق تمسك وتغسل ه ل م ينسح ييمم المحروق يمم ي الذي جلس في البحر ثلاث ايام غريق الذي جلس في البحر ثلاث ايام وقد بدا في التعفن لا يغسل بل ييمم الرجل ا ل ل ي ب ي ن ز ل ت ر و ح ت غ س ل م ل من ر ج من رجل من ل من رجل من رجل م ي ج من رجل من رجل من ر ل من ر ج من رجل من رجل من ل من رجل من ر ل من رجل م ل من ل من ر ل من ر ل من رجل م ل من ل من رجل م ل من رجل من رجل من رجل من رجل من ل من رجل من رجل من رجل م رجل من رجل ل من ل من ر ل من رجل من ر ل من رجل م ل من ر ل من ر ج من رجل م ل م ل م من ر ل من ر ج ومن كفن مسلما كساه الله من السندس كذلك يعني يقول ع ن ي ي هذا الرجل و أ و ص ي ك م أ ن تجعلوا كفني من البياض يعني من الثياب البيض ماشي اخواني و أ ن ت و طيبوه وهذا هو الحنوط الذي يعني لا نجده في كثير من الجنازات الحنوط هذا ع ب ا ر ة عن ورد مجفف وكفور يطحن وكفور ز ي ت برضو كذلك يوضع كله و زائد مسك أ ب ي ض ومسك أ ح م ر وكل أ ن و ا الطيب ع هذا يخلط ثم يوضع بين الكفن وبجوار الميت هذا ا س م الحنوط أ ن يطايق بالكفن و أ ن الحنوط هذا يبقى ب داخل الكفن النهارده ما ت ج ي ش الكلام اذا جيبوا ح ن ة أ ش ي ا ء غ ر ي ب ة يعني ح ن ة هذه ليست من ا ل س ن ة أ ص ل ا وروح يفرش القبر ح ن ة ويحط في الكفن ح ن ة و ي ع ز ي ن يحن الميت و ك ل ا م فاضي يعني ولا و بعدين إ ذ ا جيت قصه ظفر الميت يقول لك يحطه معاه في كفن هذا خ ط أ إ ذ ا كان في عضو من ا ل أ ع ض ا ء مقطوع ة يوضع في الكفن أ م ا ا ل أ ظ ا ف ر وحلق الشارب و هذه ا ل أ ش ي ا ء لا توضع مع الميت في الكفن طيب واحد طفل مات في طفل مات مثلا يقول لك ما تطهرش انتهروه ت ه ر و ه ميت ت ق ي الله عز و جل هذا لا, هذا لا يجوز كذلك الطفل、دلوقتي. الذي لم يختن、دلوقتي. وقد مات、دلوقتي. لا يختن、دلوقتي. بعد الموت ولا يجوز حلق ع ا ن ة الميت ما يجيش الميت, الميت. بعد ما مات ر و ح تحلق العانه, العانة. لا, من لا يجوز يستر الميت, يستر الميت, الميت من السره الى ا ل ر ك ب ة و ا ل م ر أ ة كذلك بعد الموت يعني تسر من السره الى الغزو اما ا ل م ر أ ة في الخارج وهي حيه كلها ع و ر ة كلها ع و ر ة كذلك ايها ا ل ا ح ب ة في الله و أ و ص ي ك م بحمل جنازتي لتصلوا علي ثم تتبعوني إ ل ى قبري فهو حق لي شوف الرجل يقول ه ف هو حق من حقوق حق المسلم على المسلم س ت ة وفي ر و ا ي ة ع ش ر ة اتباع إيش؟ الجنازه على ا ل ح ب ة كلها كما قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام و ع ي ا د ة المريض واتباع الجنائز و إ ج ا ب ة ا ل د ع و ة وتشميت ايش تشميتي, تشميتي العطس ا واحد عطس ا تقول له ايه يرحمك الله تردع ق و ل له ت تقول له يهديكم الله صلى الله عليه وسلم ايها ا ل ا ح ب ة في الله, الله قال صلى الله صلى عليه وسلم من شهد ا ل ج ن ا ز ة حتى يصلى عليها فله ق ر ا ء ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان ي قيل وما القراطان قال مثل الجبلين ا ل ع ظ م ي ن متفق عليه وكذلك يقول و أ و ص ي ك م أ ن تجتهدوا في تكثير عدد الموحدين على جنازته ل ع ل أ ن أ ن ا ل بدعائهم شفاعه ب إ ذ ن الله, الله عز و جل لقول رسول الله صلى رسول الله صلى عليه, عليه و سلم, عليه سلم عليه ما من مسلم يموت فيقوم, فيقوم على جنازته أ ر ب ع و ن رجلا لا يشركون بالله شيئا إ ل ا شفعهم الله فيه الحديث رواه مسلم و إ ن كان لي تعليق في هذا ا ل أ م ر يعني حتى لو فيه أ ر ب ع ي ن موح والرجل م ا ع ن د ه ش عمل صالح لا ينفع ينفعه ي واحد ما كنش بيصلوا جبنا اربعين واحد مواحد بيصلوا ما شاء الله اتقياء انقياء ي ن ف ع و ا يا اخواني لا ينفعك الا عملك ايش إلا الصالح. إلا الصالح. الصالح لو ما ص ل ش عليك حد خالص وذهبوا بك الى ا ل م ق ب ر ة انت عند الله سبحانه وتعالى في عليا بامر نعز و ل في اعلى عليين وفي ج ن ة الفردوس العظيم وبعض الناس يعني يصل الى د ر ج ة الانبياء والشهداء بعمله الصالح وباعمال خ ب أ ه ا هي بينه وبين الله تبارك وتعالى من إ خ ل ا ص و أ ع م ا ل صالحه لا يعلمها إ ل ا الله عز و جل كما سمعتم حديث أ ب و بكر الصديق من أ ص ب ح منكم صائما قال أ ب و بكر أ ن ا من اتبع ج ن ا ز ة قال أ ب و بكر أ ن ا من تصدق اليوم قال أ ب و بكر أ ن ا من عاد مريضا اليوم قال أ ب و بكر أ ن ا فقال صلى الله عليه و سلم ما اجتمعنا في م ر ي ء إ ل ا دخل إيش دخل ا ل ج ن ة على طول إ ن شاء الله كذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في لو أ و ص ي ك م أ ل ا تتبع جنازات امراه ف إ ن أ ب د زمانته بتشوفوا برضه بيطلعوا لك ويقفوا لك على المقابر ووراك وورا ا ل ج ن ا ز ة مش عايزين سوبر... يخشوا معاه ياريت يخشوا معاه و ن ك ف ل و ا ع ل ى ه م ا ل ا س ت ر ي ا لا حول ا ولا اخوه الا بالله فان أ ب ت فبغير واح ولا صور م ا ينفع ش ا ل ص و ي ط ولا النياح ولا إ ظ ه ا ر ا ل ع و ر ة لحديث أ م ع ط ي ة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال وكنا ننهى عن اتباع الجناح ع كلام رواها بعد بك كده, كده خ لا يجوز المراه ان تتبع الجنازه لا يجوز الحديث صحيح, الحديث صحيح. كذلك يا ا ل ح ب ة في الله و أ و ص ي ك م بدفني في البلد, في البلد الذي مت فيه. فيه البلد الذي انت مت فيه ولا تنقلوني إ ل ى غيره لكراههه نقل الميت من بلد إ ل ى بلد لاجل الدفن و أ و ص ي ك م بقضاء الصيام الذي كان عليه لما روي عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى <تصفيق> عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات و عليه ا ل صيام صام عنه وليه والحديث متفق عليه الحديث و إ ي ش متفق عليه يعني صحيح كذلك يا ل ح ب ة فلا واوصي اولادي خ ا ص ة أ ن يكثروا من ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ف إ ن ذلك مما ينفعني ب إ ذ ن الله عز وجل بعد الموت يعني الولد الصالح ينفعه حتى السبع ا من الولد ينفع من مات من أ ه ل ه و أ ق ا ر ب ينفعه ذلك、فقاله. ولد صلح يدعو له و لذلك يا الحبيب يا من مات لك قريب أ و والد أ و والد شيء عليك باكثار الدعاء عليك أ ن تصلح نفسك فهذا ينفع أ ب ي ك ب أ م ر العزم كذلك يا ا ل ح ب ة في الله قال صلى الله عليه و سلم إ ذ ا مات ا ل إ ن س ا ن انقطع عمله الا من ث ل ا ث ايه ث ل ا ث ة ي الا اخواني؟ ث ث حاجات واحد و ي ق ل ه من إلا م ص د ق ن ج ا ر ي ة أ و علم ينتفع به أ و ولد ن ي ش ج ز الحديث ك ا ل ل ه خير ا برضه رومين رواه مسلم و ص وأوصيكم ي مهمة هذه وصيحة بقى اوصيكم ل نخلصنا على آ ن ا الإنسان ش ك و و أ بعدم الاجتماع ل ل ت ع ز ي ة بعدم الاجتماع للتعزية ليش؟ في مكان مخصص لذلك ولا تصنعوا ل أ ح د ط ا ع ا ت بل يصنع إ ل ي ك م وهذا من ا ل س ن المفروض أن اهل الميت هم اللي يعملوا اكل ولا تعملوهم اكل ل ل يتعمل لهم ي أ جاءهم ما يشغلهم, جاءهم يشغلهم كما أ خ ب ر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم كما اصيبكم بعدم عمل السرادقات ا ل م ي ت م و إ ح ض ا ر القراء في هذه ا ل ل ي ل ة وما بعدها من ليال ي مثل الخمسين و ا ل أ ر ب ع ي ن والسبعين و ا ل م ت ي ن ما ينفعش يا جماعه كله من البدع يعني فأو السنوية. السنوية. يعني في ماشي؟ وغير وفي سنوية و ذلك وغير من البدعه التي لا أ ص ل لها لم يفعلها النبي, النبي ولا ا ل ص ح ا ب ة ولا التابعين ولا, ولا غيرهم من من, من, من, من من تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين اوصيكم بقضاء د ي ن من مالي قبل دفني دفن. دفن. وأن, ترد. وأن, ترد وأن, وان تردوا لكل ذي حق حقه حق. قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن م ع ل ق ة بدينه حتى يخضعن وفيما يلي, يلي توضح يلي ما علي م ن د ا الرجل يقول اسم الدائن ا ل حج عبد الواحد ليه علي كذا, علي كذا, كذا. كذا. قيمة ا ل د ي ن كذا م ك ت و ب نوع الدين فلوس, فلوس, فلوس آه كذا, كذا. غيب نميمه يروح يستحلوه قبل ما يروح الستين ده لان الامر خطير جدا بعد انسان ما يموت خلاص م ت والله ما يتمنى ان يعني يصلي ركعه او يسبح ت ذ ب ي ع عنوان الدين رقم هاتف, هاتف, هاتف ك ذ لو ك ل واحد ت ا ن ي يكتب وراء يكتب اما مليم المال عند الغير عند فهو ك ا ل أ د اسم المديل فلان الفلان ق ي م ة الدين كنوع ا الدين كان عنده مثلا اعزكم الله و سمعني ع ن ب ه ي م ة أ و أ ي شيء أ ك ت ب ا ل ا خ ت م ا م طب عنوان المديل رقم هاتف ك ذ لو ك ل في واحد ت ا ن ي و واحد ت ا ل ت تكتب و أ و ص ي أ ن يقسم, يقسم مالي تقسيما شرعياً, شرعيا كما أ م ر الله عز وجل وهذا ما أ و ص ي به من المال, المال و غ ي ر ذلك من ا ل نظر و ك ذ ل ك من ا ل ص د ق ا ت لازيد ي على ا ل ث ل ث ولا و ص ي ة الورث ا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و يكتب ا ل ص د ق ة ص د ق ب ك ذ ا و أ و ص ي بكتب ي لمسجد مسجد ع ي ب ة مثل ه به به به به به به به به به به به به به به م ك ت به به به به به به به به ب به به أ م ا ما علي من ا ل أ م ا ن ا ت والعهد كذا وكذا وكذا و أ خ ي ر ا هذا ما ارتضيته لديني ودنياي و أ ش ه د وأشهد الله أ ن ي أ ب ر أ من كل فعل وقول يخالف الكتاب و ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة ومن أ ه م ل في تنفيذ هذه ا ل و ص ي ة أ و بدلها أ و خالف الشرع, الشرع في ذلك قال الله عز وجل فعليه وزن قال تعالى فمن, تعالى فمن بدله بعدما سمعه فانما ي ش إ ث م ه على الذين يبدلونه إ ن الله سميع عليم من يقوم ب ت ق س ي ر فلان وفلان وفلان ف ل اذا ن ما كنتش ا فلان يبقى ف ل اذا ن ما كنتش ا الشيخ عرفان يبغى الشيخ فتح يبغون عبد الواحد اذا ما كنتش ا فلان يبغى فلان يكتب ثلاث من يدعى ل ل ص ل ا ة عليه ا ل إ م ا م الفلان أ و الشيخ فلان من ينزل, ينزل معي في قبر في وهم فلان وفلان هذا كله ف ينفعك الوصيل ا ينزلنا هذا ا ل ل ه قد ينزل بك رجل صلح إ ل ى قبرك واستغفر لك في, في القبر فيثبتك في الله, الله عز وجل يكون عندك س ي ئ ة ولا شويه ذنوب العين يروح ب ن ز و ل أ ح د ا ل ص ل ح ي ن إ ل ى قبرك بعد الموت جعلت النظر في كل ما ذكر جعلت النظر في كل في من ا ذكر م أ و ل بند من هذه ا ل و ص ي ة للعلماء ا ل أ ج ل ا ء و أ ص ح ا ب ا ل ف ض ي ل ا ل ق ض ا ء أ و الشيخ الذي اصلي وراءه أ و أ ق ر ب مركه اسلام على منهج أ ه ل ا ل س ن ة ينظر في هذه ا ل و ص ي ة اللي فيها على السنه ن غ خ ذ و ن اللي م فيهاش ن ش ي ل يعني بعض الناس باب يوصف حياه محرم ة وصف لو ابوك وصفت يقول لك اعمل لي ميتم ا يا بي ت ع م ل له و الله من ا متعملوش ا و ان شاء الله ربنا ه يكرمو برضو يعني و انت ما عملتلوش تحريرا فيه ي م ك ذ تاريخ الهجري ليس ا ل م ي ل ا د مشي الموصي فلان الفلان, الفلان. الفلان. العنوان, العنوان التوقيع, التوقيع. الشهود, الشهود الشهد ا ل أ و ل الشهد ا ل ث ا ل ث ن س أ ل الله لنا ولكم حزن ا ل ق ت م ة أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاه التائبين ومن أ ر ا د ا ل و ص ي ة ليصورها